أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشربوا. ولتجدن تجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا.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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره, أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم مِنْ غَيْرِكُمْ من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله اننا اذا من الاثمين فإن عثر على أنه استحقا إثم فآخران, فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا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 اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَى هَيْلٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ قُلْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَرِمْتَ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 ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا 115. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض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 قُلِ اللَّهُ شهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ هذا هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَا بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه, تدعون بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ عَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ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 قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أفلا تتفكرون وأنجر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 قد ضللت إذا وما أَنَا من المهتدين قل إِنِّي على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إِنِ الحكم إِلَّا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُلْسِي أَنْكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الدِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهِ كَالَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حيران, حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا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 وَكَذَلِكَ كَنَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ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 فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي مِنَ من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه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 فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم لا ليؤمنن بها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 جیوشت ختم قرانی پیروز بوین بدی ما مستائے قران خوین شیخ سعد غامدی